يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أهؤلاء وَإِلَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمُوا إِنَّهُمْ لَمَعْكُمْ حَبِطَتَ عَمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ